حصريا على موقع دي جي كيمو دوت ميوزيك بس هو العالم مش وما فيش بكم في اتفضلوا ولا ما في فيش منه اركع زمان بينا شوية ولينا مدين ايام الروحة النفسيه في بيتالين موضوع ان احنا كبرنا مخصر علي شيلنا الهم في عزمة غيرنا بيعمل رشيل غصبنا عننا علشان اهلنا مكانوش فايقين ان الدنيا تتحول تبطى طويل احمد كبر بي انتظروا ان انا راجل ان الفعل ليه مفعول جاي من لسان راجل احمى جابر مطادور وملوش كبير غيره وانا اخويا اللي جمهور ورد كل بيحبوه من حزق جواي من فيكو طميني كلكو جيتوا معاي هفعلكو بكتني واما الغرب حنيني اقربتوا تاني الحرفيا كل اللي حصل لي من اجل صحابي اللي انا قلت علوم اخواتي وشتموني في غيابي انا كل ما فكر في الموضوع بف كده عصابي كل واحد فينا بيجي الوقع بس بيت سانة معت انا علشان جت للوقع وما لايت لسانة بالرغم ان انا اصل انا عندي اخي في كل بلد الغنى غنى النفس مش بالفلوس والمال المال يؤجل يؤدي الحبس والفار راحت بس اشكي لربك بس اول علم بالحال الخال مش بتحس وما فيش رجولة يا خال يعني يا صاحبي اللي انت عملت ودا سمو جدعان يا مغفل كنت بتتصور وانت انك not اخصامي I've seen a lot of tears. I'm not myself. I'm not going لو يوم I'm مرايه الناس يا be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm جبرت كل اصحابي متخطرين احنا يا غلابه ملوك الغابة المفترسين عايشين في غلابة يا غيابة جيلك لو حزتي احساسي هتعرفي مشاكلي اما لقيتك ملياسي انا خفت على شكل خفتت شاف خروف ده كلام على راده صنفك بحلو ومكروف يا اللي غريب دوشه احمد جابر مدرسه ولا انتوا ناسينه عمر الاسد ما اتنسى كلكم فاكرينه بيقول راجع بيكوا فوق يا اللي هيبينه وشركه ونيو شركه على بوتي اه اهلا بكم في حاتي اتفضلوا المينيو همه جرح ولا وحسب ما في زيه غلطت انا على موقع دي جي كيمو دوت You're turning